اللهم رب السماوات السدع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوار ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباقن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفق